وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُشَى الْشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ صُلِيمَانَ وَمَا كَفَرَ صُلِيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْضَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَا رُوَتَ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 وَاتَّبَعُوا مَا تَتَلُشَى الْشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكِينَ بِبَابِ لَهَا رُوَتَ